بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي مهربان إذا جاء نصر الله والفتح كاتي كيار متيوكو مچي خواهات لقل سر كوتن شارم كآزات ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وخلق الديد كبول فول دينا ناو آي فسبح بحمد ربك واستغفر إنهو كان توابا او سائتر پر وردگارت باپاك رابقرا باو استايشيوا وداواي لابردوني لابكا تونك باقمان او زور جيرا کري